يسألونك عن الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَتَقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كنت إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذات يس عليهم آياته زادتهم إيماناً وإذات يس عليهم رب بهم يقيمون الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّا لهم دَرَجَاتٌ ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارمون يجادلونك في الحق قِبَلَ عَدَمَا تَبَيَّنَ كَنَّ مَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِذَا الطَّائِرَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وإذ يعدكم الله صافتين أنها لكم وتوذدون أن غير غذا الشوكى تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق حقك لماجي ويريد الله أن يحق الحق بك لماجي ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كله المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني مبدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعلهم الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْجِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اِذْ يُغْشِيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لی طهیر کم بهی، لی رجز الشیطان و لیاربط إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فذبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق لعناق واضربوا منهم كل بنان ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ذٰلِكُمْ فَذُوقُوا وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا نار. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتوا الذين كفروا زحفا فلا تولوهم لذباء وَمَن يَوْلِي هِمْ يَوْمَئِذٍ يُقَرُّؤُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا لِفِئَةٍ فَأَقْوَالُ بَغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَا وَاهَمَ جَهَنَّمَ وَدِيسَ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 ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتح فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وَإِن تَعُودُ نَعُدُ وَلَا تُغْنِي عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثْرَةُ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوْلَّوا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تسمعون و لا تكونوا كالذين قايلون سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه واعلموا أن الله يحول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 وَاذْكُرُوا إِذًا انْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَأَوَانَكُمْ بَأْوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أن ما أموالكم وأولادكم فسنت و أن الله يدوه أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم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 وَإِذَا كُتِلَ عَلَيْهِمُ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَأْ لَقُلْنَا مِثْلَهَا ذَٰلِكَ إِنْ هَذَا إلَّا أَسَاقِيرُ لَوْ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمْ مَا إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ إِنْ عِندِكَ فَأَنْطِرْ عَلَيْنَا فَأَنْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَايِ يَوِيتْنَا بِعَذَابٍ لِّي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 129-وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون 120-وما كان صلاتهم عندهم دا البيت إلا مكاء و تصيّه فذوق العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن 117. فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون 118. والذين كفروا إلى جهنم يحسرون ليأذز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيرقمه جميعا فيجعله في جهنم.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 تولوا فاعلموا ان الله مولانا نعمه المولى ونعما النصير واعلموا ان ما ظلمتم من شيء فانه لله خمسه وللرسول فأن لله خمسا وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو توعدتم لاختلافتم في المعاد ولكن اللي الله أمر كان مفعولا ولكن اللي يقضي الله أمر كان مفعولا اللي يهلك منهلك عن بينه لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيْنَهِ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيْنَهِ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ وريكم الله في منامك قليلا ولو راكم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الامر ولكن الله سلم انه عليم بذات الصدور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 ولا تنازعوا فَتَفْشَلُوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطروا والاء الناس ويص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 فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصُوا عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا ترؤن إن يأخف الله والله شديد العقاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض الغر وهؤلاء دينهم وَمَن يَتَوَكَّل عَلَى اللَّهِ فَإِن الله عزيز حكيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحرين ذلك بما قدم تيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كذا بآل فرعون والذين من قبلهم كفروا بِآيَاتِ الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يكن غير النعمة ننعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كذاب آل فرعون والذين منهم قضي كَذَّبُوا كذبوا بأيات ربهم فأهلكناهم بالذنب فأهلكناهم بذنوبهم وأغربنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين إن سر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تفقفنهم في الحرب فشرد لهم من خلفهم لعلهم يذكرون وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَمَنْ بِذِلَّهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ وَلَا تَحْسَبَنَا الَّذِينَ كَفَرُوا سَبْقُوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رداء الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم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 هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألَّف بين قلوبهم لَوْنَفَقُتَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ іنهو عزيز حكيم يا أيها النبي احسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي احرض المؤمنين على القتال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 وَعَلِمَ أَنَّ فِي كُمْ ضُعْفَا فَإِن تَكُمْ مِن كُمْ مِئَةٌ صَابِرَةٌ يَعْلِبُ مِئَتَيْنِ وَإِن يَكُمْ مِن كُمْ أَلْفٌ يَعْلِبُ أَلْفَيْنِ بِإِذنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ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 لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخدتم عذاب عظيم فقلوا مما غلمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم يا أيها النبي أقل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤككم خيرا مما أخذ منكم إِنْ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ خَيْرًا يُؤْتِكُمُ خَيْرًا مِمَّا أُخِذَ مِنْكُمُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خانَ اللهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ إن الذين آمنوا وحاجوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين أوى ونصروا والذين أوى ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَهُم مِّنْ عَمَلٍ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَهُمْ فِي الْعَذَابِ ۚ وَإِنَّ ٱسْتَعَانَصَكُمْ فِى ٱلدِّينِ فَعَلَيْكُمُ ٱلنَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍۢ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَٰقٌ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 والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك, أولئك هم المؤمنون حقا لهم المغفرة ورزق كريم